ونيني ونيني قطع الدلال موسى موسى وحس قلبي لهي بالنار موسى موسى, موسى بسجن الله رشيد انكتاما موسى يا ابن جعفر بسم كزايا يا يا ايه وعدنا الباير اخترنا الدين وعدنا وعدنا عدنا بدي نعيب هسرار وعدنا يا ما الجسر با وعدنا, وعدنا وعدنا صباحا الجسر با وعدنا وعدنا من البار الفرج مكتوب لي من البار الفرج مكتوب اللي يحبي عزي باب الحوائج هذه الليلة يقوم ويسلي على محمد وآلي محمد اواجه بالسجن طالته وما والرجس يتحداه بش قرروا سيم مسالم مسالم مسجون واحد طالتي يا, يا مولاي لي عمر تعقلبي والهاضم ما كثرة مسائله عنه ولا مواليه عنا بعيدا وي الوطن عنا بعيدا وي الوطن وحبابه وقومه حبابه اوقام يا ما ضايلوم يا سيدي قلبك يا ما شايم يا سيدي ديت انتظر مني شي عيتا ساعه رجلة عالية هذا كتر حابل وطي تسأل عنا يحوى عليهم سيئة كلم سيئة الغبة طويلة على يا مظله يا المنتج والموزع الوحيد لهذا العمل مكتب بنين باداره نبيل البهادري الشاعر المرحوم اللي عطيه جمر البحراني اغاسي ممنون عمي ممنون اي قولهم اشو فهمتشرين دام بس جوده وهي بتهي الليل لازم صيلاتي اللي يلوم رجلي قيدا بهالحال يقضي اللي يلوم هرا يصمى يصمى يا مظلم يا فيخ يا مسيم يا ساي ايي انفرج نايم تهيكون سالمني شوفه لا يا يا راحي عرون جلالي مسيب شعيتك عنك ينيش دون ولك العلال خدي يندم عتس جومة سجومة يا مغيلة يا سيدي الله الله يا نسي موم يا سيدي قال الوعد فوق الجسر خلهم يجوني يوم الوعد جيلهم طبق waya je hayni jumla je ni wil maqar in shay'ani قال ما يا ما ضايلوم يا سيه يا الله يا ما يا, يا سيه هل بيك بلغري سالتهم العن وان الايمان jawa bil homo wadan no hasalama o kil faree duwajha lel jaysar kullati mama ay ya اكلت امانه اي لابس جديد هي دايمه ات يا وي يا سيدي يا الله يا المسايم يا سيدي صفت الناس على الجسر فيترجشت يا زقاء والكر فعرس وتنومس بعت زقاء نها حي ما مايل اربع اتحمل جنازه اي بقيا جميع في علاتي امال ما شوما الامال مشوما يا ما يا سيل masaymo ya sayyid ay wa'la jaysir mad dol jana zayma sayl min mal'ati al jamr ya ghateh halwa wa'la ARIN JONSA ya Mosayin muyni and al minidare alForib rafi sais hii o saka timi olim wa li mn i tyyyy acobini Sكت مينم وعلي ومينم عادي يلصابين ايو ابن الطهر ممدود وقت فانه دم هلا جو جوع فينا هجوا ما هجوا معايا ما ضلوم والتوزيع محمد جبار الامي